يعني أمر البيت إيمان دارت ما رجع صوتين، وقول لك مفسرها شبه تفتن ويرها رسم عنه قوة، ك أو كسيمان هني، رابون شلي كرنا، وتوارن كافر بنبه، هما فتنا، تقول لهم كافر نبه نبه دينه شلي كين، هم صوشي، ها فتنا أول أول شتى من ربيدي وهذا كعبد هم فنا فتن المؤمنين والمؤمنات يعني دير كان دين يبغوا توارن ان في رب العالمين بين دينغو صوجين من يا اوا ونيمت ايمان دار فياد نمتي هانكرو همتلكو ايش باش تيندي صوت نيش بهند هذا معنوى هذه ايمان دار اول غوتوارن كافر ببنوا وبش تيندي صوت نيش ثم لم يتوبوا ستينجي هكا شنو كان هكذا تاب بن إيماندار تاب بن كان عمروف كيمروف بحثه امور دوره اشته كوفرناز مرو اي تقريبا دوتادر نا نا ثم لم يتوب حسامروف بالصوتين اى توبه لكن ها عمروف إيمادار صوتين وتوبنه كان نبا جرى نبا بشمون نبا ايمان خودنا اينن ولما رحمة خدلة بتجيت أبقيك الوهويات كجلك رحم ونرمتي وحلم رب العالمين يتدات يديات كلام بجيت راحتي أبى مرفونية شكري أحرق المؤمنين والمؤمنات من أحرق أولياء الله وليه رب العالمين لماذا دارش لي كلام صوتا ثم عرضهم الله عرض الله عليهم التوبة رب العالمين شدشت لي بيشته أوباب كان، بيشته أكا يوم كتباب كان، أز شلون جو كم؟ خوشه، ما يا في رحمة رب العالمين ابن رب, رب العالمين رحمه رب العالمين انت دري يعني مر بك شانك ونحكربن بس اورجا بيش ما متوبتوا بيت كات رب العالمين يا اخو جبهان رب العالمين في الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات امروا باتيمان دار جنومر صوتين ثم لم يتوبوا كنك على التوب كان رب العالمين شويه كات هذا اللي خوجب صبر يلك كل اوكوا على ما خرج ايوه بسك توبين هذاك وهكذا وبكر رب العالمين لا خوج، ها أو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 ولكن اذا كانت تجد فتاه تجد فتاه تجد فتاه تجد فتاه تجد هنگی هم ده ها بینید ناف جهنم ادام اما اکه توبکر مرو بکی و یان کافر بو ایمان اینا یان ایمان دار بو توبکر و پیشمان بو بو شروع قوید خراب ایلان و سر و گناحا هیلان و پیشمان بو افر رب را همین در خوش بید اما اکه هر سر کفر و خواه بردوان بو سر خرابی و خواه بردوان بو هنگی رب مش همیشت ما عذاب جهنم هنگی رب را همیشت ام ده ما عذاب جهن ومع حاضر بحاضر كالحريق يعني دي, دي هنا سوطن مثل دنيا ايماندار سوطن رجاء قيامتش او هنا سوطن هكا چنه اكا؟ هكا توبه ناكا هكا توبه کر رب العاميش دي لخوش وابا ام مروغ بسرمانات بي هم قوية چبكات ام مري مري ده مري ده مري ده ده مري ده هاي هم قبى توابك قد هاكا مربي توابك قد رب العالمين دجن أحد مربي العالمين مري مري سر حسن الخاتمة وسر دمائه كباش هما هك باشينج بوشينج ورجاء شو الشيطان يا They say that we Allah believe. We believe that not only that church. with others, Aa, you know what Charlene! Sam, United, you want to pay and pay but, you know? At times, you will blindizing the carga. A точ question should be blinded, and then they will need it. Now, you go to the word, and you don't want to pay but entrevist. Theル of God andaries are almost 5000 Christ. So all the Muslims, keep willing to make مکانمو گفتم که توابیب کم دیگونه حا، دار گونه حا کسالن گونه می نباع و وقتی مرنیش بونگ بید سر دیمایی کبابش می مره. خدا منو شفاعت و دنبال نیم بندیم و نگه ماندنی. و اون داید دایبیم بفرید. وای. و اشنا کرد. وای. ای مرن و نکردنیش. جالک مرن و نکردنیش. آه. آه. میتونیم هر ما تجویز میکنیم. آره. یعنی ايوا يا شيمروب اي شيطانه افريكا واف شبهه واف اس واسابو خالكيناي دبيشتي دبيش موديت مع عمره عندك مع حاجه شيء ولا اشي مروب يعني الركنه موستر ما هي الحجه وعمره كتي نفيش ركنه موستر حجه وعمره نفيش شو شفت الدنيا نفيش موستر الحج وعمره بين مزروبه اه مو اندام ونيا هو باسي دفيجن اوكي روغري. روغري. يعني تيوا ودي من الاشتراك قريب يعني يعني شيطان شي عمره شو <تسكي> <هوا. تسكي> انی اگه باش ربعامیدش ریکت. نه باش. بهتره فی قوید کوراگریدیش. ولی اگه پو آکی حس نگر بچی، یعنی شیطانی سرربه دیوانه نگر. نه چون نگر. اااا. اینالذین آمن و عمل صالحاتی. ربعامید امر وقت ایمان اینا، خدا، و به غمبار، و کتاب، و روزه دیماهی که، معلای کاتوا واو واو چته خوده بود یم هشت کدی هبی تا پیامبری بود بتنا صلی الله علیه و سلم باری پیدینن ایمان باری واشتان هما بینن و امنو صالحاتی پس این جال ایمان چش کر بیت عمل صالح هیچ کر بیت چون ایمان به عمل فایده مروینات می خو تعریف ایمان چیه تعریف ایمان ده هفته ایمان اوه، یه تو دل باوری بینی بودهش در به خدا که عماره بودی مسیح الله و علیه و سلم، و زمانش بیجی، او عملش کرد. حتی اوه همون ته دنبال نابش نه ایمان. این ایمان بس عید الینیا، نه نفیجشیه. الیمانیا، روزیش الیمانیا، قرآن خواندن الیمانیا، صداق الیمانیا. اف عملها همون چنین، همون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 ما بقولك بحشة حازة كلها جنات يعني قالك بحشة تجري من تحتها الأنهار وفا بحشات بن قصرة ويدا وبن خانية ويدا وبن بناداره ويدا ورزة ويدا ريبورشن ها؟ شو ريبورشن هذيش ها؟ مبجع إيه, إيه؟ مؤمنه عليه في فيها انهار من ماء غير آسنين و من لبن مصفى لم يتغير طعمه و من خمر من عسل مصفى afar chora فقط تجري من تحت الانهار اما آياتك وما اتشكر تفصيل تريد يقولك اف انهارا و اف ربارات شنا يقولك اف ربارات اوهينا يتكفينينا يقول عراقنا بس نا عراق الدنيا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ويانا نا وكي عراق الدنيا مروي سرخوش كاد نا طمويا نخوشا نا والمرويد كاد, كاد جيانا مروي خاف بايت شو اف شتاب صفات عراق الدنيا يدهين افرادانينا و ربارات شش عسل مصفه يعني هیلوین او شما و شانا و بی افشتا ذالیک الفوزو الكبیر یعنی سرکفنا معظن اوه او بشتا نوف بحشت دا و تنوف او نعمت رب العالمی گل کری او سرکفنا معظنه بو چونکی همو اشتباش در دست خوینید او اشت خراب همو در چرا هید در فوز فوز فلاح اوه معنوه اوه يعني تو اكل اشتحراب دير كفتي وشتباش اش دستا وهاد اوه بجنة فوز اجه ساركفنا موازن چه؟ هوه كاميرو بشتت كيه ده؟ بشتال ناف بحشت ده فهند رب العالمين يه نافوه يقوتي الفوز الكبير ساركفنا موازن اوه يعني حسكت ونیا بجلس حسكم ساركفم ناوه تو ونیا صف وششه درجه كذور بني يان كلية درجه كازول بني يان ماجستيري يان دكتوري يان الدنياية دا ابان خرا نا بجن فوزل چه خر فوزل كبير نينه ابان مو هكا هكا فوزل اشتده بديو كشكوه يو كامه يو اما سر كفنا موازن او حسك سر كبير ان اشتباش دا سخوفة بنيتو اشتغراب لدير كبير درناب بحشت دا بس او انا باق شرب لك لشديد بشتغراب العالمين بحسي هل دو الجماعات ها. يا عوالي بحثي واكره هف ايمان دار سوطين و دي اكا توبه ناكن دي هاو اناو جهنم دا دي عذاب و آغري دي وان مروفب آغري جهنم سوشين كا غلق غلق نخوشتر الآغري الدنياية و غلق مواسطرها و بشتيني بحثي ايمان داره كنتي او ايمان داره تاتينا سوطن و هل اكاسه كدية ايمان اناو بدي عمله صارح كد اوش دي اناو اناو بدي عمله صارح و هد تو دنیای داشت وقتی تین عذاب دان رب العالمین وی عذابو چرید کرد و سوک کرد می‌آورد کرد کو جالک چه نبا، جالک آزیت بی بعد پشتی به حسی با هردو جمعاتنا کلی رب العالمینی خراب وید باش به حسی جارق رب العالمین گوی تا بق این باتش شراب دکلا شديد باتش يعني چی؟ کردی و شاندنا، باتش یعنی و لا نماكن. وجايلش إن بضش ربك لشديد يعني إن عذاب ربك لشديد. يا رب العالمين وأختيك عذاب ده عذاب وياشيا تنداء. بواء كسائر هو مستحق عذاب ده. هو مستحق وين دك رب العالمين عذاب ده. رب العالمين برحمه مهلة ده عبد أخو عبد أخو زي عذاب نادر عبد أخوه وأختيه تدبره توبيرك هم مو در کت رحمه و لخوج بین رب العالمین جل جل کیت مازن و فکریم بو عبدی خو. بس ما ختیار عبدیش ونیاتا حد کی چو و خلوا در کنه همه تیپ برد. فو چه اعتبار بو وا؟ فررحمه و لخوج بین و مهلت رب العالمین نکر. هنگیه خو مستحکم عذاب کر. هنگیش عذاب رب العالمین یه اشتباه لشیدی. جلک اتونده. یعنی خو پازن جلی بسرمانه، جلی ایمان داره. لقد اردت ان اكون هناك اشياء اخرى لان هناك اكون هناك اكون هناك اكون هناك اكون هناك اكون هو ويعيد. العالمين ولما يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل بشتي المرور يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور ديال هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل هذا المرور يجعل دیماي کاموز چه افلاطمن؟ اگر توي مروري بصرمان چه جرا کل بير نکت قبل عالمي و ما بين خو كه نخوش نکت و نپرسي نی قبل عالمي بو جونگ عوالي ويه از چيه كريم آ ويه از چيه كريم و بيشترين ديمايي كه چه افلاري كه چه افلاري؟ اول حبيت ونيا عوالي هر مرد رویه شدی مرد رویه رفتن برد. منع ملایکات این دخواه عزّا کرده مرد روی نعمت و مرد روی دخالت آتشانه. حتی مرنه و پشتی مرنه، پشتینگی مساقته و جایگاهی چیه فلوری؟ یه مرد مابین خواب چی ندا کرد؟ جا نپرچینید مابین رب العالمين همه قبلا ترید. ما چه اعتبار بکنن برد؟ چه اعتبار مم مابین مرد روی خلقی نبند؟ ما دم مابین مرد رب العالمی و درس می خلق بلامو چپ کرد. همون دشمنتیام يوم وید کرد، همون بلا ما بین آخود جعل مروی نخوش کن. چونکی از وی از چه کریم، او چه مفلو ری وی، نه خالق محاسبه جعل میکرد، نه دفاع علم میکرد و نجاتیم میاده، نه خالق تهد من عذاب خلاص کن. دیوام روی ما بین آخور رب العالمين يا نزدی. اینا هو و هویعیدی. اونها بصماتیله همه وی فاهز ریب کرد و فکریب کرد. رب العالمین از چه کریم؟ و دیماهی کمیش دست مفلو ونیا او همه گفته او خدا نعمتت و ما بینیده هش اولی عتادی ماکه. یه بار می رفم ما بین خود رب العالمین. چجای نپرچینید و چجای ولی نکد رب العالمینو مربی بی. و او الغفور جهنم رب العالمین یکیش عبده خوسته اذت و گناه های خوشه بی. الودود الودودی یعنی چیه؟ نه الودی یعنی چیه؟ خالص المحبة يعني خوش بدونك وغلق وشياء غلق وزولة وصافية يعني رب العالمين عبدت خو عندك عبدت خو غلق خوش تبين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيبكم الله يا محمد صلى الله عليه وسلم بيجي خالكيها فانك راز بيجنبو خدي خوش تبين دي منوارن يعني دي في عن على الله عليه وسلم خوشي بين خوشي بين أبدا وده ربي العالمين يا أبو عبد التويت ربي العالمين كعبد خوشي بين أبدا دي سنة في عن الله عليه وسلم ولا يزال وما يزال عبد يتقرب إلي إيه بالنوافل حتى أحبه وحديث قصيدة ربي العالمين القرآن والحديث ده هردو كا خوشيان أخو قريدة بتشبه آبی عماری صلّى الله و سلم. دیفچون از سنت ابی عماری الله و سلم. و دیه حدیثی داشت گویی عبده من هک حس کرد. خجالت نیزی که ممکن کرد پشتی فرضات ویا سنت اب کرد. الله و علیه السلام. هک کردن احبه او. دهنگی دمن اف عبده خوشت بید. و دی بیته ایک من. رب العالمین دک عمل خوشت بین. نه عمله های صالح رب العالمین خوشت بید نه قرآن خوشت بده ذکر خوشت بده کلمتانی خفیفتانی هه هه هه چیستو؟ رب العالمين دک عملش چه کرد؟ عمل صالح همه خوشت بده. هر ودوده. يعني هر داشت خوشت بده. هندا جیر رب العالمين خوشت بده. میکی آیا اسم مزگفت تلیت؟ آها موم مزگفت. آها هموم مزگفت رب العالمين خوشت بین، عمل خوشت بین، مروف جه خوشت بین. آباء و هوال غفور الودود. رب العالمین خوش بیانه و جل کازوره هی. یعنی جل ایمان در هنگویش تیپ کن آباء بدست سبب کار رب العالمین، هن خوش بین. اید دیپچونه سنت پیامبری سال الله و آسم. عمل صالح، مروف و نیل واجیانه، بسته واجیانه، آو جه رب العالمین خوشت بین. و کی ذو العرش المجيد يعني صاحب العرش يعني خدانه عرشيه رب العالمين ذو العرش المجيد المجيد يعني ايش يعني بالعظيم العظيم يعني موظن ذو العرش المجيد يعني خدانه عرشي ابي جلت جلت موظن ويا تشكر رب العالمين كسر رب العالمين موصرني ويا المجيد صفاتك يا ماجان يقولون ان يكون المجانين يقولون ان المجانين يقولون رب المجانين هادو قراءات هذه جاب قراءة بقراءة الرفعي يعني أباء صفات رب العالمية يعني خدانا عرشها بالجلة جلك ما هذا هو ذل عرش المجيد يعني خدانا عرشها أو عرشة ما ظن وهذا معناه رب العالمين ما ظنها بعظيمة المخلوقات هم مخلوقات الله عليه وسلم بجيد. العرض عثمان نسبة كرسيه كنا، وكي حلقة كنا، بقية صحراء كي، يعني شو نينه؟ حلقة كا كو... أصمت بيد، ناف صحراء كده بديت يركد، يركد، يعني جال صحرا وكي كرسيه، يعني كرسيه جال أجا لك مواصلا كيه، العرض عثمانه، وبشدين جب جيت، كرسيش برامبري عرشيه شغله، ما كي ويا حلقة. يع. يعني كورستيش جنيا برنباده چه؟ برنباده آه عرشوكي بانيا بو همو چه؟ بو همو مخلوقاتي همو مخلوقاتي برهن ده ماصرين مخلوق عرشا ماصرين مخلوق عرشا جاوه او ایک الوا آياتها هر دو معنوات ده درزبن چه بجين ذو العرش المجيدو اره يعني بحسی رابر عالمين که لهم ماصره و کسب لهم ماصره صفرتوه لهم ماصره شو لا تقولها ما ما حكمه او أمره رب العالمين او أولها ما يعني شايب يجيب المجيدي صفة عرشيا عرش أيك الوصفة أيك الوا مخلوقها جل جل ما مع عرش معناه كرسي بالكردي ما بيجي تأخذ هيشت كرسي أماليكي آه أم كردي هو بيجي جيم ملك سر دخولك بجنا عرش فعال لما يريدوا يعني هرش تاكي رب العالمين حسكت دكت فعال دكت يعني هرش تاكي حسكت دكت يريد اراده حس كبرنا وفعال إشكرنا يعني هرش تاكي رب العالمين حسكت دكت بره نتبي أم بزاني أبتش دنوكات قوميت الدنيا هذا من اول اشتهر قال دنيا ال ج ردان هم رب العالمين هيكلي هاي حاسكري اراده هيك حاس ناكر بوچنات بو هيك حاس ناكر بوچنات انجو عف تشه باج بيتو يا خوش بيتو ابو الدلمري بي مخوش بيتو مروبي كان يميد ياو تشبيد منخوش والدلمري بي عاجز باليد والدلمري بي طنغلي هذا هم رب العالمين اراده الله رب العالمين يا حاسكري نحوج حاسكر بوچنات چه بو بس بو چه حس کریه او چه نخوش و خراب به چه رب العالمین حس کریه حکمت اقابی های امنو ظانه ای کل برهندش ایره در رب العالمین گوتی فر رب العالمین اف مروفه اوید اف ایماندار صوتین دیتن یا نه و رب العالمین حس کر بو اف چه اف مروفه ایماندار او سجنان نه حس کر بو اگه حس نکردو، اونیا نشیم سوزش. و رب العالمین شیا وام رو وید، كافر کافر، ویگو و همه عادی دو باتا خوره، ویگو و بریسی که وبر همه کوچید. ونیا ونکد، آواه ایمان دارن سوزید. شیا. رب عامی شیا. ما رب عامی چیابهای؟ حکمت آبی. آم نزانید. ایکی لوح حکمت رب العالمین حس کد، درجه ایمان دارد چه اَفْمَرْوَفَنَه وقتِ ایمان اینهاي رب العالمين حس کرد چه دست شهادتی بدته نه اُشهیدیش نه هو سوکیناهد نه تیا ماندیبینه که معظم پرید رب العالمين اَفْمَرْوَفَه همون چه دین حساب کردن شهید دین حساب کردن هکونه بوشه ند شهید ند و بيش اينکه اكل و حکمت و بوميتش وقت اَفْتِ اَفْسَرِنَه تیدش کن تشکری نارب العالمی که سرو و نعمت اَفْتِ اَفْتِ داد نيجي الحمد لله اميت من نوف نعمته دو هذي بسريواتي بسريمانه وادي و جنبينا منيا بسرمان قالك جاي تشلتين تين ازياد دون تين تعذيب دون تين بسرمان الحمد لله هموجه اه رب العالمين فعال يريد يعني يها و شیطان فامر مجرم و یا ظالم و یا کافر همه مشکل کرد، اما نهیی تبدی اما رب العالمین حکمت کو بهی، نهی دم زانی عفه اما رب العالمین آراده الله و یا حسکری و حکمت کیشی بهی، اما رب العالمین شیطان فامر ظالم و یا تخراب همه تبدی اما رب العالمین جلی حسنکریه جعو حسکر نار رب العالمین یه، ایج بونده دو ایماندار، اجر مضم در دست خواهینن یاد وی بونده دو اف مرید کافر باش خمست حق چپ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 جاءه قوات جالك ده صرادسيلهي وكيكه فرعون وكيف فرعوني جيش موزن هبوا هاي <تصفيق> كمان وثمود ثمود كيه اه قوم صالح عليه الصلاه والسلام فهموا خدانه قواته وخدان جيش موزن هبون هم فرعون وهم فموت قوم صالح همو چلو کرن؟ همو اي قيشه چلو هاتن؟ هلاك ونمان رب العالمين مجدين ما غلقه توب ميهد چلو کرن؟ غلق غلق كافرات مكة، ونیا قوات تربون، زورتر بون، تردس هلا ما همو يهد هلاك برين ويهد نوكاش، ونیا او الوانش مصفر بونو قوات تربون، همو رب العالمين هلاك بس رب العالمين حكمتك بهاي، وقت حزق ده چلو کرد؟ کس الوانه نهده بين الذين كفروا في تكذيب بس رب العمان بجيد اما صفت كافره هم قفلت چهت كان؟ درور نا تكذيب درونية درور درور درونية آفرين تكذيب يعني درونية نادرة انا وشتخده بجيد و بس عواصم بجيد چهت كان بارية بينهين يعني هر کس بارية بارية وشتخده و بل نا هموش نا كافر بل الذين كفروا في تكذيب آواصیفته و همه‌گو به حال و آوا. چیکه با بو آیه دکاد بیشتر چبونیه. با قصت بینوکا پیامبرت بینوکا گوتنه بیشتر چبونیه. قومت بینوکا بوقتنه بیشتر چبونیه. و چه خوندنه، بازی پنایند، آوا درویجار آنها. منی آوا عرب و آوا آفنادگان. بل لذین کفر و فی تکذیب و شلو و همه‌گو بر بعضین های کلی حال و آوا. همه‌گو چشته براسنا ایند درب و بیشتر آوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أبرا العالمي تقول هكذا تبجيت تبجيت واجتو عالم فارشو لانانيا وده چه كان؟ بدروئنا داري مرجاك يا ماتجلش لهين يهمو بيشامان بن ده بيجن يا ليتنا نردو ولا نكذب بآيات عب الله ايدي خوزيوا بيهن دي دي بي بجنوار خوزي عمجاكو دي بربونا الدنيا دماء چه كربو بقاو جته خده وبيعن باروكو دي ما راسي بس هاتن در دنیای نیا هنگی ده زانن ونیا حمود که ویای حقا عذاب و قبری های بحشت های جهنم های حوریت های اوید ناف بحشت داو اوشت ناف جهنم داو سراطی های ونیا اول ساحا محشد انواع و اشکایت عذاب تای هنگی ده هفاشتانه همه چکن همه بینن ونگی ده بشن یا لیتنا نردو ولا نکذیبه بایاته خوزی همجای کدی هاتن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 ای با شوراند که هر شت که عقل و نجاد و دی عقل و نبو بیشتر چبونیا دروا یا او برامجت هنی تلفزون هنی سر دینه دینه درونیا خود دینه داره کاش ناش خوش مروند اگه ایک بسرمان نبید اوه رب العالمین بجت بی الذين كفروا في تدفیو بیشتر هر کس که چت که بود بسال الله علیه و سلم حديث قصیاده درو می تره ابدی کافر بید والله من وراء محيط هو من وراء و هو من وراء هم هو من وراء و هو من وراء و هو من وراء و هو من وراء هو من مجيد و هو أفا وما بتجوتي هو من وراء هو من و اه يا ادم رب العالمين صفته كويه رب العالمين هي هي موازنه صفته بيش چنه موازنه شو لديه موازنه امره حكمه هي هم موازنه اوش ده رب العالمين هم هيك هم يا موازنه شو جرى كچكواتيم كيماتي وعيب تدانيه بل هو قرآن مجيد بل هذا قرآن مجيده يا موازنه چون اخفنا رب العالمين في لوح محفوظ يعني يا جيكدا يا لوحة المحفوظ أو لوحة أو جايل اللالكة هاي اللالى رب العالمين محفوظ يعني ودي بوراسن كاسنش شلابكاد كاسنش سحقته كاسنش شيء دزفدان كاسنش شيء تكزيه دبكت يان كيمكت نيا ورب العالمين نيشا كاسيش مما استأثر الله بعلمه بس رب العالمين ياهل اللالى بس أو زاي ناتش ملأكاد شوينة سريع ونيا وشن سحقت أنا لوحة المحفوظ ولا وناتشو بيعنبر كاسنشة تلبكر كاسنشة نزيم وتابع بس رب العالمين زاني هيك الوقت النافل وح المحفوظ ناتياه آه في القرآن وما زنا رب العالمين دكتور يبي يده هم ويريا باراستي وهم وقتها ده في جبريل وبو بيعنبر إنا سال الله اسمه باراستي وفجت بيعنبر سال الله اسمه بارستي تاتو كانجي تارجها كامل إننا نحن نزلنا الذكر وإن لا ولحافظون رب العالمين يقول تما القرآن بوينته إنا خليام محمد صلى الله عليه وسلم وتشجبو تاني سنتي حديثي ان نحن نزلنا الذكر باسيار بس قران وسنتي هل دو قرا ابن ايت اينه الله والسلام او هل دو حاجه شيكان هل دو كج ده بارزيتار وجا دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Thank you.